الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال المصنف رحمه الله ومرسل من الصحابي سقط ومرسل من الصحابي سقط والعاجوز وقل الغريب ما رو رو فقط لا نتحدث عنه اليوم لأن الوقت ضيق أن حبنا لا نضيع هذا الوقت الذي فضل من درس الأسل المرسل المرسل لغة اسم مفعول من أرسلاب بمعنى أطلق والإرسال معناه الإطلاق الإطلاق منه أرسل الناقة إذا أطلقها أرسل الناقة إذا أطلقها وأرسل الكلاب على الصيد إذا أطلقها هذا معنى لأن الإرسال لغة معنى الإطلاق الإطلاق. وكأن الذي يرسل الحديث أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف ولم يقيده براو معروف واستلاحا ما سقط من آخر إسناده ما سقط من آخر إسناده طبعا بعد التابعين, بعد التابعين. والتابعين معلوم هو من لقي الصحابة أو لقي الصحابي مسلما وماتع الاسلام وهل يشتراطوا الأخذ عنه خلاف والصحيح عدم الاشتراط إذا فالارصل لغة هذا اسم مفعول هذا المرسل اسم مفعول إن المرسل والمرسل عند المرسل هو الذي الرأي الذي يرسل والمرسل هو الحديث بهذا الاسم يعني استلحا هو الذي الحديث الذي يرفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا ولكن بشرط دون أن يذكر الراوي أو الرواة الذين سمعوا الحديث وسمعه الحديث, الحديث بواسطته فإذا ذك إذا لم يذكر الراوي الذي سمع الحديث بواسطته سواء كانوا صحابة أو تابعين صحابة أو تابعين فهذا يقال له مرسل هذا يقال له مرسل وما كونه إذا علمنا أنه صحابي فهذا طبعا ذاك يعني لا مجال للبحث عنه أن الصحابة كلهم عودوا كما سياتي وقول المصنف ومرسلون منه الصحابي سقط هذا غير صحيح لماذا؟ لانه لو كنا علمنا أن الساقط من سند هو الصحابي فقط وتحققنا من سقوطه لما كان ذلك علة البتة لأن الصحابة كلهم عدل إذا ليس الأمر كذلك بالنسبه للمرسل ولهذا المرسل كما سيأتي ذكر في قسم المردود ذكر في قسم المردود لماذا؟ للجهل بحال محذوف يلجأ بحال المحذوف ولهذا أما إذا كان المحذوف علمنا أن المحذوف صحابي فآنا ذاك يكون داخل في قسم المقبول وليس في قسم المردود ولذلك العلماء الذين صححوا هذا البيت أصابوا في صحيحهم فقالوا ومرسلون من فوق تابعين سقط من فوق تابعين سقط فيحتمل أن يكون الساقط تابعيا المفهم لان ربما التابع الذي سقط يكون ضعفا وعليه في تعريف الناظم للمرسل منتقد تعريف غير سليم غير جامع مانع غير جامع مانع ولأنه لم يعرف ولم يبين الساقط، فلو قال مثلا ومرسل من فوق تابعين لكان أفضل لكان أفضل وأنتم تعلمون أن الاسناد الحديث المرسل وما سقط منه راوين مطلقا وسبق أنبي نبي أم السند هو طريق الحديث طريق الحديث هما الرجال لكيوصلون للمتن وهذا الاسناد قد يجي بمعنى ذكر السند والحكايه عن طريق المت والمت من سبق أن قلنا هو منتهى إليه السند منتهى إليه السند يعني لم يسقط راوين من الروات من السند فهذا إذا كان تاما متصلا غير منقطع ولم يسقط منه راوين فيقال لهذا الحديث ماذا؟ يقال له المتصل يقال له متصل لأن لم يثبت السقوط فيسمى متصلا لكن إن سقط من سند راو واحد أو أكثر في الحديث لا يقال له متصل بل يقال له منقطع لأن السقوط الذي حدث يسمى قطعة و العكس دي المتصل العكس دي المتصل طبعا ثم السقوط أنواع إما أن يحدث من أول السند أن يكون السقوط حدث في أول السند فإذا ثبت أنه حدث في أول السند فلا يقال له من قاطعاً. بل يقال له معلق يعني يسمى هذا النوع معلقا يعني وهذا الإسقاط ليس كالإسقاط السابق الإسقاط السابق يقال له انقطاع، والإسقاط هذا يقال له التعليق التعليق والساقط قد يكون واحدا وقد يكون أكثر يعني في المعلق وقد يحذف تمام السند تمام السند كما هي عادة كثير من المصنفين المصنف يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه وبين النبي مفاوز تقطع فيها الأعناق إن هذا يسمى معلقا وحكم التعليق سياتيكم إن شاء الله أن التعليقات كثيرة في تراجم صح البخاري وطبعا حتى إن الحافظ محاجر ذكر في كتابه القيم تغليق التعليق وله ثلاثة كتب في هذا الموضوع يعني بين فيها أن تعليقات البخاري التي تأتي في التراجم وغيرها لها حكم الاتصال لها حكم الاتصال لأن البخاري التزم في كتابه أن لا يأتي إلا بالصحيح وإذا قلنا بأن لها حكم حكم الاتصال يعنيش على أنها في مرتبة المساند أحاديث المسنده لا هي ليست في مرتبة الأحاديث المسندة إلا ما ذكر منها مسندا في مواضع أخرى يعني سواء كان من الصحيح أو في مواضع أخرى يعني يذكرها معلقة في موضع ويوصلها في موضع آخر من نفس الكتاب فلذلك علماء علماء الحديث فرقوا فيها بينما ذكر بصيغة الجزم وما ذكر بصيغة التمريض بصيغة التمرض يعني إذا ذكر بصيغة الجزم فهذا مثله مثل يعني غالب الأحاديث المسندة سيما إذا ذكر التام في موضع آخر فهو يعلق اختصارا فقط هل يقول مثلا قال فلان او ذكر فلان او ذكر فلان يعني في موضع يقول قال فلان كذا وكذا قال عبد الله بن عمر كذا وكذا ويذكر الحديث ودون ان يذكر سنده ثم في موضع اخر يذكر السند يذكر السند فهذا طبعا صحيح قطعا واما يعني ما ذكر بصيغه التمريض وبصيغه الجهل كقيل ويروى ويحكى ويقال هذا اللي في الكلام عند علماء الحديث عند علماء الحديث لكنه ما اورده في كتابه كان له اصل ثابت ان كان له اصل ثابت فطبعا حكمه معروف وان لم يكن له اصل ثابت فيذكره لماذا للترجمه اشار الى انه من صح فقط وان كان العلماء قالوا تعليقات البخاري متصله صحيحه متصله صحيحة مفهوم وقد الف العلماء في هذا اذا هذا هذا النوع هذا سنتحدث عنه ان شاء الله عندما نصل إلى المعلق الى المعلق هذه اشاره فقط يعني قلنا بانه اذا كان الحديث متصل الاسناد فهذا الاتصال يسمى متصلا عدم السقوط يسمى اتصالة وإذا سقط من السند راو فأكثر هذا السقوط يسمى انقطاع ثم السقوط إما أن يكون من أول السند فيسمى معلقا وهذا الإسقاط يعني في التليق إما أن يكون واحدا وإما أن يكون أكثر ثم قد يحذف تمام السند كما قلنا يفعل كثير من المصنفين واما ان يكون السقوط من اخر السند اخر السند واخر السند ان كان تابعيا فهذا يسمى مرصلا وان كان صحابيا فهو مرسل ايضا ولكن يكون معلوما ليس مبهما لان الصحابه كلهم عدول عدول لكن كونه التابي او غير التابي يعني قال قال رسول الله يعني هذا القول وهذا الفعل منه ارسال يعني يجي واحد من التابعين كزهري وسعيد المسيب وعطاء ويقول قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا ما ينبغي هذا ما ينبغي اذا فلذلك قلنا كان ينبغي المصنف ان يقول ومرسل من فوق تابع سقط أن المرسل في الأصل ضعيف مردود يعني لفقده شرطا من شروط القبول، شنو هو هذا الشرط اللي فقد تصل السند ثم أيضا الجال بحال الراوي الراوي المحذوف المسقط لاحتمال أن يكون المحذوف غير صحابي وهذا الحال يحتمل أن يكون ضعيفا يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون صحيحا طبعا لكن علماء الحديث اختلفوا كذا علماء الفقه وغيرهم علماء كذا علماء الفقه وعلماء الأصول اختلفوا في حكم المرسل وفي حكم الاحتجاج به لأن الاختلاف ناشئ عن الانقطاع الذي حدث في السند يعني مثلا عندما يحدث الانقطاع يعني يختلف فيه العلماء أما لو كان مرفوعا موصولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام خلاص وثم أيضا هذا الانقطاع الذي حدث يعني الراوي مشهول ما عرفناش شوى صحابين ولا تابعين لو كان صحابين كان الأمر سهل من الصحابة كلهم عدول يعني لا تضر عدم معرفتهم فهم؟ إذن هذا هو القول الصحيح في مسألة وإن كان العلماء قسموا المرسل إلى أقسام يعني وما طوائف فيه طائفة قالت بأنه ضعيف مردود هذا قال به جمهور المحدثين وكثير من أصحاب الأصول والفقه وحجتهم أنه المسقط يعني حالته مشهولة يعني الجهل بحال الراوي المحذوف قالوا يحتمل أن يكون غير صحابي يحتمل أن يكون غير صحابي هذه الطائفة ترى أنه المرسل ضعيف مردود وهذا باش لما كتسمع المحدث كيقولوا, كيقولوا المرسل من قسم المردود المرسل من قسم المردود طائفة ثانية قالوا المرسل صحيح يحتج به وذلك عند الآئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي طبعا يقبله بشروط هذه الشروط طبعا إذا توفرت في المرسل يعني بالشروط لحدد الشافعي في كتابه الرسالة فأنا ذاك حكمه صحيح والطائفة من علماء قالوا يكون المرسل يعني صحيحا بشروط يعني اشترطوا شروطا وهذه الطائفة منها الشافعي منها الشافعي يعني إذا كان الشخص الذي يرسل معلوم عنه أنه لا يرسل إلا عن ثقة لا يرسلوا إلا عن ثقة وحجتهم أن التابعي الثقة لا يستحل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا سمعه من ثقة إلا إذا سمعه هذا يعلم بالاستقراء والتتبع لأحاديثه وتصبح سيمة معلومة ظاهرة عليه اشتهر بها وطبعا هذا هذه الطائفة يعني هذا الكلام ديالاء كين اللي قال إذا عرفنا فعلا تأكدنا على أن اللي كيرسل عليه ثيقة يستحيل أن يرسلها عن غيره وهناك طائفة ويفحق هذه طائفة ثانية يعني هذا القول هذا كيدخل في, في القول ديال الطائفة الثانية قول ديال الطائفة الثانية يعني هو الشرط مشيق قول فيكون القسم الأول مردود والقسم الثاني يحتج به بهذه الشرط التي ذكرنا يعني يكون تابعي مثلا المرسل ثقة هو ثقة في حد ذاته ولا يرسل إلا عن ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة وقالوا بأن مثل هذا يكون معلوم عليه يستحيل يستحيل أبدا أن يروي ويرفع الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام دون أن يسمعه من ثقة لأنه لا يستحل هذا لا يستحل أن يقول قال رسول الله وهو لم يسمعه من ثقة فإذا شرطان طائفة الثانية اشترطت شرطين، الشرط الأول المرسل أن يكون ثقة والشرط الثالث لا يرسلوا إلا عن ثقة يعني لأن بعضهم زاد شرط ثالث ولكنه في الحق هذا شرط دغف شرط ثاني قل لك يعني كي يكون هذا التابعي لا يستحل له أن يرفع الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يسمعه من ثقة هو لم يسمعه من ثقة فهم؟ على أن هذا دغف شرط الثاني، طائفة ثالثة قالت يصح قبوله لكن بشروط أربعة بشروط أربعة وهذا الشروط تنقسم الى قسمين ثلاثة في الراوي والشرط واحد في المروي ثلاثة في الراوي المرسل. المرسل طبعا وواحد في حديث المرسل وهذا قال به الشافعي وبعض اهل العلم مثلا من الشروط التي ذكر الشافعي في الرسالة وعهدي بها قديم كيقول اذا كان المرسل يعني صدر من المرسل من كبار التابعين ان يكون المرسل من كبار التابعين هذا عنده شرط شرط ان يكون الذي يرسل من كبار التابعين الشرط الثاني كيقول هذا الذي يرسل لا اذا سمى من ارسل عنه سمي ثقه إذا, أرسل يعني إذا سمى من أرسل عنه سمى لنا ثقة سمى لنا ثقة وطبعا هو المرسل ثقة في حد ذاته لكن إذا قيل له من هذا الذي أرسلت عنه فيقول فلان كل ما سئل يرسل عن ثقة ويسمي ثقة إذن هذا شرط ثم أن يكون الأول أن يكون المرسل من كبار التابعين أن يكون أيضا إذا سمى من أرسل عنه سمى لناثقة الثالث إذا شاركوه الحفظ المأمونون لم يخالفوا يعني الحفاظ المأمونون إذا شاركوه الحفظ ما كيخالفوش لم يخالفوا الرابع أن ينضم إلى هذه الشروط ثلاثة واحد شنو هو؟ أن يروى الحديث من وجه آخر مسنداء أن يروى الحديث من وجه آخر مسنداء أو يروى من وجه آخر مرسله أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول عن غير رجال المرسل الأول أو يوافق قول صحابيين آخر أو يفتي أو يوافق قول الصحابي هو هو يوافق ذلك القول ديال الصحابي أو يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم أكثر أهل العلم هذه الشروط اللي ذكرها الإمام الشافعي في الرسالة فيما أذكر نفهم إذا تحققت هذه الشروط التي ذكرها الشافعي أنا ذاك يتبين صحته مخرجي المرسل وما عدده وذلك الساعة مش يكون صحيح مفهوم؟ وطبعا يعني يكون صحيح هو والذي عدده وأنهما صحيحان لو عارضهما صحيح من طريق واحد رجحناهما عليه بتعدد الطرق طبعا إذا تعذر الجمع بينهما إذا تعذر الجمع بينهما إذن هذا فيما يتعلق بالمرسل وصورة المرسل صورته أن يقول التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا على بالنظر على الأخذ بعين الاعتبار ما سبق في التقسيم طوائف ثلاثة يعني مثلا إذا كان هذا التابعي صغيرا أو كبيرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر الحديث أو يقول فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ويذكر الفعل أو يقول فعل بمحضار رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ويذكر أيضا ما فعل في بمحظر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول ولم يقول شيئا يعني النبي عليه الصلاة والسلام أقره على الفعل فعل الذي فعل بمحضره عليه الصلاة والسلام هذا هو وهذه هي صورة المرسل عند علماء الحديث والأمثلة كثيرة وقد ألف العلماء في المراسل فمثلا ذكر مسلم في كتاب البيوع من صاريخه بسنده إلى محمد بن رافع قال حدثنا حجين حدثنا الليث عن عقيل عن, عن سعيد بن المسيب وهذا سعيد بن تابعي من كبار التابعين عن سعيد بن المسيب أن رسول الله الله عليه salam نهى عن المزابنة نهى عن المزابنة وطبعا أنتم تعلمون أن سعيد بن المسيب لم يلحق النبي عليه الصلاة والسلام فهو أدرك الصحابة أنه هو من كبار التابعين لكنه لم يدرك الرسول لم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم, وسلم إذن هو لم يذكره واسطه فقال قال رسول الله وبينه وبين رسول مفاوز تقطع عندها الأعناق كما يقول إذن كيف أسقط الواسطة التي بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام يعني اسقط لنا واحد من السند وما عفناش هذا آخر السند وش هو؟ أو صحابي أو صحابي وإن كان إذا كان من كبار التابعين غالب ما يكون هذا هذا صحابيا غالب ما يكون صحابيا ولربما يحتمل أن يكون قد سقط معه تابعي قد سقط معه تابعي مفهوم؟ إذن هذا هو المرسل طبعا قلنا يعني السورة من صور السور المرسل وإلا هناك سور كثيرة وليقسم المقال دائما لما أذكر لكم سورة ما معنى أنني استوفيت لكم الأمثلة لا أذكر لكم سورة واحدة أنتم قيسوا عليها قيسوا عليها يعني تابعي يذكر لنا قال رسول الله أو فعل رسول الله أو فعل بمحضر رسول الله هذا هو الضابط والصور انت سأتقرأ كتب الـ الـ الـ الـ الآثار إن شاء الله وتوجد أمثلة كثيرة وطبق عليها سوره المرسل, المرسل إذن هذه سورة من سور المرسل عند المحدثين وكذلك المرسل عند الفقهاء والأصوليين فعندهم أعم من هذا الذي ذكرناه عند المحدثين عندهم ان كل منقطعين مرسل والانقطاع على اي وجه كان وطبعا هذا اللي قلنا بانه قال به الفقهاء والاصوليون لانه كي يكون عندهم المرسل اعم اعم من صوره المرسل اعم من صورته عند المحدثين وطبعا المحدثون صورته معروفه وكذلك الخطيب الخطيب نهاج نهج الفقهاء والاصوليين نهج نهج الفقهاء والاصوليين طيب المرسل ما حكم المرسل المرسل في الاصل ضعيف مردود من قبيل الضعيف ولكن قلنا العلماء اشترطوا شروطا ليصبحا مقبولا وهو مثلا اتصال السند اتصال السند لأنه لي فقديشات من شروط المقبول وهو اتصال السند ولكن إذا عرفنا بان اجتمعت في الشروط التي ذكرنا فيصبح كأنه متصل الاسناد متصل الإسند ويصبح ايضا المجهول كأنه معلوم كأنه معلوم لأنه ما عرفناش يكون التحذف ربما يكون للتحذف ضعيف يكون ضعيفا وربما يكون صحابي إذا كان صحابي خلاص ولكن بما أنه لفائدة الشك ولفائدة الإبهام قالوا بأنه من قبيل الضعيف إذن حكمه اختلف فيه العلماء اختلفوا في حكم المرسال بل وفي حكم الاحتجاج به أن هذا النوع من الانقطاع يختلف عن, عن أي انقطاع آخر في السند ان الساقط منه مش بحال المنقطع بطلقاً لا الساقط منه غالبا ما يكون صحابيا وطبعا انتم تعلمون كما اقول دائما الصحابه كلهم عدل يعني لا تضر عدم معرفتهم ولذلك العلماء اختلفوا في اختلاف كبير في المرسل فطائفه تقول بانه ضعيف مردود كما قلنا سابقا لأنهم يقولون بأن حال الراوي مجهول وطائفة تقول بأنه يحتج به واستدلوا أيضا ببعض العمثلة ببعض الشروط. قالوا بشرط أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة بفهم قالوا أيضا غالبا ما يكون التابعي لا يستحل أن يقول قال رسول الله إلا إذا من ثقة أما إذا لم يسمعه مثقاه لا يقول قال رسول الله يذكر القول وينسبه لقائله ولصاحبه والقول آخر طبعا عرفنا على أنه اشترط فيه شروط حتى يكون بأنه صحيح يعني وهذا الشروط كما قلنا يعني ثلاثة في الراوي المرسل والشرط واحد في المرسل أن يكون المرسل من كبار التابعين إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة إذا شاركه الحفاظ المأمون المخالفه أن ينضم إلى هذا الشرط قلنا الثلاثة يعني واحد مما يلي أن يروى الحديث من وجه آخر مسنده ثانيا أن يروى من وجه آخر مرسل أن أرسله من أخذ العلم عن غيره رجال المرسل الأول ثالثا أن يوافق قول الصحابين رابعا ان يفتي بمقتضاه اكثر اهل العلم اكثر أهل العلم اذا هذه تضاف الى ماذا الى الشروط الثلاثه هذه تضاف الثلاثة. اذا تحققت هذه الشروط فان ذاك يكون المرسل وما عضده صحيحان واذا عرضوا كما قلنا صحيح واحد رجحنا الذي تعدد طرقه هذا في حالة ما إذا لم يتعذر الجمع بينهما طيب هذا فيما يتعلق بالمرسل بصفة عامة ومرسلون من فوق تابع سقط يا ترى ما حكم مرسل الصحابي ما حكم مرسل الصحابي إذن هذا مرسل بالاطلاق المرسل بالإطلاق معروف الحكم ديالو وهو أنهم مختلفوا فيه على ثلاثه طوائف على ثلاث طوائف ولكن احنا بينا على أن له شروطا على أن له شروطا وقت قال قائل ما رفع التابع التابع مرسل وقيل كبيرهم لكن ذا لكن ذاك المستطيل لكن ذاك المستطيل يعني هذا احسن من ماذا من قول المصنف يعني أننا ما عرفناش يكون الساقط يعني لو كان عرفنا بأن الساقط صحابي لما ساغ لأحد أن يختلف في حجيته لأن لماذا أن الصحابة كلهم عدول ولهذا قلنا بأن القول بتصحيح الصدر صحيح طيب حكم المرسال الصحابي مرسل الصحابي يعني الآثار التي يخبر بها الصحابي الأقوال والأفعال التي ب... يقول الصحابي مع أنه ما سمعهاش من النبي عليه الصلاة والسلام وما شاهدهاش علاش لأنك يكون الصحابين. ما يقول قال رسول الله كان ننظر إلى سنه وننظر إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام فنرى أن الصحابي صغيرا جدا إذن معنا أنه لم يسمعوا كما تروي لنا عائشة رضي الله عنها حديث الوح أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوح الرؤية الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلاق الصبح ثم حبب إليه الخلاء أو حبيب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء الحديث المعروف الطويل حديث خديجة يعني خديجة هي اللي كانت في في وقت النازلة وقت الحادثة عائشة لعلها سمعت هذا من خديجة وقت قالوا سمعت هذا من خديجة ولعلها سمعت هذا أيضا من الرسول صلى الله عليه وسلم إما يعني لم يسمع الصحابي لم يسمع القول ولم يشاهد الفعل فهو يقول قال رسول الله أو فعل رسول الله مع أنه صغير السن أو أن يكون هو متاخرا أو أن يكون وقت القول ووقت الفعل لم يكن حاضرا كان غائبا في جهاد أو في تجارة المهم في سفر يعني نقول بحال أحاديث كبار كثير من صغار التابعين أنا كنت تكلمش على أحاديث كبار الصحابة الآن يعني ابن عباس بن عبس من الصغار الصحابة مش اللي بن عبس فقط بن الزبير، الحسن الحسين وحتى بن كثير زعم زعم أن الحسن تابعي في رواياته، تابعي في روايته أو لا الصحابي مطلقا طبعا أنتم تعلمون أن المسألة فيها نقاش طويل ولكن الجمهور خلاف من حازم وللسلفي ولغيرهما بأنهم قالوا بأن مرسل الصحابي لا يعمل به لا يعمل به إلا بشروط والجمهور على أن مرسل الصحابي صحيح محتج به محتج به علاش قالوا لأن الصحابة يعني روايتهم عن التابعين نادرة جدا نادرة جدا وحتى إذا ثبت أنهم رووا عن بعض التابعين فإنهم يبينون ذلك إنهم يبينون ذلك فإذا لم يبينوا مثلا يعني الصحابي روى عن تابعي ولكنه لم يبين يقول الصحابي قال رسول الله مع أن الأصل هذا الذي يقول فيه قال رسول الله أو فعل رسول الله لم يسمعه من رسول الله اصلا ولم يشاهد الرسول وقت الفعل ولم يسمعه ايضا من من صحابين آخر أو يكون سمعه من صحاب آخر ولكنه حذف الصحابي لسبب ان لكونه كان في زمنه أو لكونه مثله في السن أو أصغر منه في السن أو, أو لأسباب أخرى في هذه الحالة هل حذف الصحابي يضر الجواب حذف الصحابي لا يضر إنما مسألة مسألة تابعين والصحيح إن العلماء قالوا هذا صحيح يعني مرسل الصحابي صحيح وضع الطائفة الثانية قالت لا مرسل الصحابي كمرسل غيره في الحكم وهذا القول تفق العلماء على أنه ضعيف وعلى أنه مردود وعلى أنه مردود وقول شاذ يعني قول شاذ والصحيح أنه مرسل أنه مرسل صحيح مرسل صحابي صحيح فهم ثم بقي لنا هنا مسألة شنو هي هذا المرسل الف فيه العلماء مؤلفة ما هي يا ترى أولا من الكتب التي قرأتها داخل السجن في المرسل قرأت المراسل لابي داود والمراسل لابن أبي حاتم وجامع التحصيل لأحكام المراسل العلائي هذه من الكتب التي قرأناها طبعت مؤخرا وقرأناها إذن فيذكرون المراسل وبعض هذه الكتب مخدومة خدمة جيدة بعضها مخدومة خدمة جيدة يعني لا لعلها تجدونها ولسيما أنتم أهل الضر البيضاء يعني تجدونها في المعارف إذا المرسل قلنا بصيغه المفعول هو على الإطلاق أن يرسل يعني الراوي ولا يقيد من ارسل عنه ولا يذكره مفهوم والمرسل قلنا الصحيح هو الذي سقط من إسناده راون مش صحابي يعني لو كان الصحابي لما كان فيه إشكال لأن الصحابة كلهم عدول والجعال بهم لا تضر والجمهور على ضعف المرسل وعدم حجيته ما لم يكن مرسل الصحابي ما لم يكون مرسل الصحابي المرسل الصحابي على الصحيح صحيح والعمل به يعني كالعمل تقريبا بالمرفوع مفهوم إذن في التعريف الصحيح نقول ما رفعه التابعي النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا سواء كان صغيرا أو كبيرا أو كبيرا اي رواه عنه ولم يذكر من حدثه به وكذا رواه أمر أن النبي صلى الله لكنه كان غير مميز عند الرواية يعني بحل محمد بن أبي بكر وغيرهم وغيرهم مفهوم حلا الاثر اللي فيه زيد بن اسلم ذكره الامام مالك ان رجل اعترف على نفسه بالزنا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت فاقر به فجلد ثم قال عليه الصلاه والسلام ايها الناس من اصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فانه من يبدي صفحاته لنا نقيم كتاب الله ذكره الامام مالك في الموطاه رواه مالك من, حد... يعني من أثري زيد بن أسلام عن سعيد المسيب و... وايضا أثر آخر يعني عفوا الأول عن زيد بن أسلام وهناك أثر آخر يعني عن زيد بن أسلام عن سعيد المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلمنا عن بيع اللحم بالحيوان عن بيع اللحم بالحيوان إذا لاحظوا سواء كان أثر زيد لروال الإمام مالك في مسألة الاعتراف أو أثر سعيد بن المسيب أثر سعيد بن المسيب عن ماذا؟ عن النهي عن بيع اللحم بالحيوان هذا هذان الأثران لم يذكر في ما من نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا من الصحابه ولا من التابعين لا من الصحابه ولا من التابعين فهم؟ اذن هذا فيما يتعلق بالمرسل ارا نشوف حكم المرسل حكم المرسل يعني الصحيح انه قلنا الضعف عند اكثر المحدثين ومنهم الشافعي والسبب قلنا الجلب بحالي الساقط وذهب مالك وأحمد المشهور منهما وابو حنيفة وأتباعهم من الفقهاء والأصوليين والمحدثين الى الاحتجاج به في الاحكام وغيرها وسبب الخلاف بينهم كما في المنتخب من السنة يعني قالوا ما يكون من شيء فإن أبا حنيفة وأصحابه ومالكا, ومالكا يعني يخصدوا أصحاب المدينة ومالكا وأصحابه في المدينة كانوا يأخذون بالمرصل ويضعونه في مرتبة المسند ان التابعين الذين كانوا يرغون عنهم ما كانوا يتركون اسم الصحابي إلا إذا كانوا قد روع عن عدة من الصحابة واذكروا من ذلك الحسن البصري الحسن البصري يقول وما قلت حدثني فلان فهو حديثه لا غير وما قلت قال رسول الله فقد سمعته من سبعين فأكثر هو طبعا أنتم تعلمون أن مراسل الحسن البصري ضعيفة على الصحيح يعني كالريح لهذا جاء مثلا ما جاء دور الشافعي واستقام اجتهاده في آخر القرن الثاني وأول القرن الثالث قيد قبول المرسل لان بشرط أن الفتنة كانت قد ضمت والعهد قد باعد واختلط صحيح الأخبار بزيوفها فكان لابد من التمحيص فلذلك اشترط رحمه الله أن يكون راوي المرسل من كبار التابعين مثل سعيد بن المسيد يعني كيكون كبار التابعين لكيكون تقى عدد كبير من الصحابة أو روى الثقات الحفاظ معناه مسندا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو يشهد له مرسل آخر بغير طريقة أو فتوى أو قول صحابي ويقبله جماعة من آل العلم حتى إذا جاء لإمام أحمد وضعه في سجل أحد ضعيفة ولا يحتج به إلا إذا لم يكن هناك أحاديث مسندة إذا لم يكن هناك أحاديث مسندة فأنتم إذا لاحظتم يعني هذا التدريج زمني يعني كان المرسلات تقبل ومعروف في زمن في قبول المرسلات والاحاديث منقطعة والاحتجاج بها ولكن صحيح أن الاحتجاج بها بشروط نعم ما بدون شروط فلا أن يتوسع الإنسان في الاحتجاج بها فهذا التوسع غير مرضي إذن هذا معنى وحكمه قلنا ما ذكرنا ما ذكرنا ليس بالإطلاق ولكن بقيود وشروط ثم الأسئلة كالعادة ما هو الحديث المرسل لغة واستلاحا أذكر مثالا من المرسل وايضا ما هو حكم المرسل عند العلماء وما هو التفصيل الذي ذكروه وما هو مرسل الصحابي ولماذا كان المرسل من قبيل المردود ولماذا كان المرسل من قبيل المردود يعني لابد ان تجيبوا عن هذه الاسئله بادله وبتفصيل الذي أذكر لكم على انه تفصيل مختصر هذا مقصود طبعا ومرسل من فوق تابع ساقط وقل غريب ما روا راو فقط اذا وإلى فرصة أخرى إن شاء الله سنتابع الحديث عن الغريب وعن أنواعه عن الغريب وأنواعه وهناك ايضا من مؤلفات في المرسل يعني بعض الرسائل وبعض الاطروحات كتبها الباحثون في الجامعات يعني تتحدث عن عن المرسل وعن انواعه وعن حكمه وعن قبوله والفرق بين المرسل كبار التابعين ومرسل صغار التابعين كما تتحدث عن الفرق بين المرسل كبار الصحابة ومرسل صغار الصحابة صغار الصحابة وتتحدث أيضا عن أقوال من يمنع العمل بالمرسل مطلقا سواء كان مرسل الصحابي أو مرسل التابعي سواء كان اكابرهم منهم أو الصغار منهم كابن حزم والسلفي وغيرهما فهي أبحاث قيمة يعني حاولوا ما امكن أن تبحثوا عنها فبعضها توبيع فبعضها توبيع والله تعالى أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته